اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قسيم من تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين 119. وشأن نزل عليهم من السماء آية, آية فضلت أعناقهم لها خاضعين 110. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 111. فقد كذبوا فسيأتيهم أن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 124. أن أرسل معنا بني إسرائيل 125. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين 126. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين 127. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فغرت منكم لمن ما خفتكم فوهب لي حكما فوهبني ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل قال فرعون وما رب العالمين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 112. قال أولو جئتك بشيء مبين 113. قال فأتي به إن كنت من الصادقين 114. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 115. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 117. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم 118. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 119. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 119. يأتوك بكل سحار عليم 110. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 111. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 112. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 113. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لا اجرا ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قالنا عن وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم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 112. وأوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي إنكم متبعون 113. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 114. إن هؤلاء لشردمة قليلون 121. وإنهم لنا لغائضون 122. وإنا لجميع حاذرون 123. فأخرجناهم من جنات وعيون 124. وكنوز ومقام كريم 125. كذلك وأورثناها بني إسراء 119. فأتبعوهم مشرقين 110. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 111. قال كلا إن معي ربي سيهدين 112. فأوحينا 121. وعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 122. وأزلفنا ثم الآخرين 123. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 124. ثم أغرقنا الآخرين 125. إن 119. وفي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. واتل عليهم نبأ إبراهيم 112. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 113. قالوا نعبد أصناما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 112. أنتم وآباؤكم الأقدمون 113. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 114. الذي خلقني فهو يهدي 115. والذي هو يطعمني ويسقين 116. وإذا مرغت فهو يشفين 112. والذي يميتني ثم يحين 113. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 114. رب هبني حكما وألحقني بالصالحين 115. واجعل لي لسان صدق في الآخرين 112. واجعلني من ورثة جنة النعيم 113. واغفر لأبي إنه كان من الضالين 114. ولا تخزني يوم يبعثون 115. يوم لا يبعثون نَبِقَ قَلْبِ السَّنِينِ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ من 122. هل ينصرونكم أو ينتصرون 123. فكبكبوا فيها هم والغارون 124. وجنود إبليس أجمعون 125. قالوا وهم فيها يختصمون 126. تالله كنا لفي ضلال مبين 121. إذ نسويكم برب العالمين 122. وما أضلنا إلا المجرمون 123. فما لنا من شافعين 124. ولا صديق حميم 125. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 112. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 115. كذبت قوم نوح للمرسلين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 118. فاتقوا الله وأطيعون 119. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذن 110. قال وما علمي بما كانوا يعملون 111. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون 112. وما علمي بما كانوا يعملون 111. بطارد المؤمنين 112. إن أنا إلا نذير مبين 113. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين 114. قال رب إن قومي كذبون 121. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين 122. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحوم 123. ثم أغرقنا بعد الباقين 124. إن في ذلك لآية 111. وما كان أكثرهم مؤمنين 112. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 113. كذبت عاد للمرسلين 114. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 115. إني لكم رسول أمين 111. فاتقوا الله وأطيعون 112. وما أسألكم عليه من أجر 113. إن أجري إلا على رب العالمين 114. أتبنون بكل ريع آية تعبثون 115. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 119. وإذا بطشتم بطشتم جبارين 110. فاتقوا الله وأطيعون 111. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 112. أمدكم بأنعام وبنين 113. وجنات 121. وعف عليكم عذاب يوم عظيم 122. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن 119. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت ثمود المرسلين 111. قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين 113. فاتقوا الله وأطيعون 114. وما أسألكم عليه من أجر 115. إن أجري إلا على رب العالمين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 119. فاتقوا الله وأطيعون 110. ولا تطيعوا أمر المسلفين 111. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 112. قالوا إنما أنت من المسحرين 113. ما أنت إلا بشر منك 119 فأتي بآية إن كنت من الصادقين 110 قال هذه ناقة لها شر ولكم شر يوم معلوم 111 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 119. فعقروها فأصبحوا نادمين 110. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 119. أتأتون الذكران من العالمين 110. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 111. قالوا لئن لم تنتي يا نوط لتكونن من المخرجين 112. قال إن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 112. فساء مطر المنذرين 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 115. كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 112. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسنين 113. وزنوا بالقصطاس المستقيم 114. ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين 115. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 121. قال ربي أعلم بما تعملون 122. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة 123. إنه كان عذاب يوم عظيم 124. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 125. وإن رَبك لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ نَبِيلٍ وَإِن مولى في زبور الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علما بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين 119. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 110. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 111. فيأتيهم ضغطة وهم لا يشعون 112. فيقولوا هل نحن منضرون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 119. وما لها منذرون 110. ذكرى وما كنا ظالمين 111. وما تنزلت به الشياطين 112. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 113. إنهم عن السمع لمعزولون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 تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا فَنَتَصَرَّمُ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ